رفع سمكها فسواها وأوتش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ماها ومرعها والجبال أرساها متاع لكم متاع لكم ولأنعامكم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 إِلَى رَبِّكَ مُتَهَاها إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاها كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَونَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهاً